وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أي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 يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميتاقه ويقطعون ما أمر الله به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 إلى السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم